غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقولون آمني بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين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 أم يخافون أي يَحِيفَ الله عليهم ورسوله بل أُولَئِكَ هم الظالمون إن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 يطيع الله ورسوله ويخش الله, الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَتَكُمْ مَعْرُوفًا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عليه ما حمل وَعَلَيْكُمْ مَا حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول وَمَا البلاغ المبين عَلَى